ويصنع الفلك وكل ما مر عليه ملأ من قومه سخروا قَوْمٍكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنِ يأتيه عذاب وقال اركبوا فيها باسم الله مجرها وموساها إن ربي لغفور رحيم هي التجري بهم في موج كالجبال ونادوا نوح نبنوكانا في ما ذيل يبون يركم يَا هُلَيَّ يَرُكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُ الماء قال ما عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه كَانَ مِنَ الْمُضْرِبِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَا فِيهَا وَيَا واستوت على الجودي وقيل بعداً للقوم الظالمين ولا تقوم فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق فقال وأنت أحكم الحاكمين